وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسنَ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والأربعين من دروس العقيدة تحدثنا في الدرس الماضي في موضوع الإيمان اليوم الآخر عن بعض القوانين أو السنن التي سن الله سبحانه وتعالى وقلنا إن بعض هذه القوانين أساسها الجزاء فقانون الجزاء أقره الله عز وجل في تعامله مع العباد والقانون قانون الجزاء أثر من أثر العدل الإلهي وتحدثنا عن الجزاء الرباني بين الفضل والعدل وقلنا إن دخول الجنة فضل من الله عز وجل وإن دخول الإنسان إلى النار بمحض العدل الإلهي وأخو كريم طلب مني توضيح هذه الفكرة مرة ثانية لأن بعض الإخوة الأكارم فهموها فهما ما أردته أنا ما معنى أن الجنة محض فضل من الله عز وجل وأن النار محض عدل لماذا الجنة بالفضل والنار بالعدل الفكرة دقيقة جدا أحيانا قد يكون بين شيئين علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة فالإنسان إذا وضع إصبعه على المدفأ تحترق وهي مشتعبة فوضع الإصبع على المدفأة سبب بين وضع اليد على المتفاة واحتراقها علاقة سبب بنتيجة من لوازم وضع الاسبع على المتفاة وهي مشتاعدة أنها تحترق لكن أحيانا نكافئ إنسانا على نجاحه هذه المكافأة ليست العلاقة بينها وبين النجاح علاقة علمية بمعنى أنها علاقة لازمة نتيجة حتمية لا. الأب تدخل ورعد ابنه إذا نجح بهذه الدراجة فهل هناك علاقة علمية أو علاقة حتمية بين النجاح وبين اقتناء الدراجة لا هناك علاقة تشجيعية علاقة سواب، علاقة جزاء لو أن الأب امتنع عن شراء الدراجة هل في إمكان الطالب الناجح أن يقتني دراجة هل جلاؤه يكفي لاقتناء دراجة فهذه الدراجة محض فضل من الأب لكن الأب جعل هذه الدراجة مكافأة على الاجتهاد جعل ثمنها الاجتهاد فالاجتهاد ثمن وليس ثمن ليس الاجتهاد سببا كافيا لنيل الدرجة بل إنه ثمن ذفع من أجل نيل الفضل فالجنة فضل إلهي من قبل الله سبحانه وتعالى هذه الجنة جعل الله ثمنها العمل فإذا قرأت آية القرآنية تقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون الآية صحيحة لأن هذه الجنة التي هي محض فضل يعل ثمنها العمل الصالح في الدنيا لكن لو تخيلنا ان انسانا عمل عملا صالحا هل له حق كحق الشريك مع شريكه شريك له حق مع شريكه ده كما في اسماء سلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته فالجنة برحمه الله الإمام الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قال بما معناه تدخل الجنة برحمتي واقتفنوها بأعمالكم درجات الجنة يحتلها المؤمنون بحسب أعمالهم دخول الجنة بفضل الله والثمن هو العمل الصالح أنت تنال فضل الله بالعمل الصالح أنت تنال فضل الله عز وجل بالعمل الصالح لكن هذا الذي أتا في الدنيا واعتدى اعتدى على أعراض الناس أو اعتدى على أمرالهم أو اعتدى على حرماتهم أو اعتدى على جمائهم يدخل, يدخل النار بمحض العزل لأن هذا الذي اعتدى عليه له حق عندكم. تأتي النار لتكون عدلا من الله عز وجل او تحقيقا لاسم الحق هذا الموضوع تحدثنا عنه في الدرس الماضي واردت ان اوضحه المرة الثانية لكي اوفق بين الايات الكثيرة وتلكم الجنة ارستموها بما كنتم تعملون لهذه الجنة فضل لكن جعل لهذا الفضل ثبث فلم ندفع ثمن ما لهذا الفضل أما النار يستحقها الانسان بمحض العدل الجنه بمحض الفضل والنار بمحض العدل لا الحديث الشريف الذي تكلمت به قبل قليل يبدو في ظاهره متناقض او متناقض مع الآية. لا يدخل أحدكم أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أب قال ولا أنا. يعني العمل وحده غير كافي. لا بد من تدخل الفضل الإلهي. النجاح وحده غير كافي. لا بد من أن يأتي الأب ليدفع الثمن. قال ولا أب قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بعضهم وفق. بين هذا الحديث الصحيح وبين الآيات الكثيرة بالمثل التالي لو أن رجلا وقورا ميسور الحال له أخ توفي وكان أخوه فقيرا وذلك أخوه ابنا نشيطا يعني فطنا واضطر هذا الابن لتأمين قوة إخوتي الصغار أن يترك المدرسة قال له عم يا ابن أخي إن كنت راغبا في الدراسة فأنا أنفق عليك إلى آخر سنة في الدراسة فقبل هذا هذا الابن لكن أول سنة الأول التاني الأول وهكذا إلى أن أخذ الشهادة الثانوية ثم أخذ الإجازة ثم نال الدكتوراه في الطب ثم اختف في دولة أجنبية ثم عاد إلى بلده وقد ذاع صيطه وتألق نجمه وكثر زبائنه واتفع دخله وعاش حياة في بحبوحة كبيرة مرة من المرات كان هذا العم مع ابن أخيه في جلفة، فقال ابن أخيه والله يا عم لولا تضلك لما كنت بهذا المكان، فقال العم لولا عملك لما كنت بهذا المكان. كلاهما صحيح. لو أن هذا الشاب الذكي، المعتقد ذكاءا، لم يتحله أحد أن يقطع عليه. ماذا يفعل بذكائه لا بد من ان يعمل كيصعم اخوته ولو ان هذا العم رأى في ابن اخيه بلادة وتسيبا واغمالا وكتلا ما انفق عليه فهذا الفضل الذي اعطاه العم لابن اخيه بسبب اجتهاد ابن اخيه يعني هذا المثل تقريبا يوضح العلاقة التي تبدو تبد في ظاهرها بتناقضة بين الحديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولأني إلا أن الله برحمته وليل قوله تعالى وتلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون ادخل الجنة بما كنتم تعملون فأصبحت الجنة فضلا ثمنه العمل الصالح والعمل الصالح لا يكفي دخول الجنة إلا أن يسمح الله بها يعني هذا تقريبا التضيح والتنفيق بين الحديث الصحيح وبين الآيات العديدة التي تؤكد أن الجنة بالعمل والحديث الذي يؤكد أن الجنة بفضل الله عز وجل مما يؤكد هذه الحقيقة قول الله تعالى في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله أوجدك أعطاك هذه الأجهزة التي تعمل بانتظام أعطاك ذكاء تكسب به رزقك خلق لك من نفسك زوجة إنسانك أنجبت منها أولادا ملأ البيت مهجة وسرورا أعطاك مالا اشتريت بيتا في غرف عدة هنا تنام وهنا تجلس وهنا تستقبل الضيوف وهنا تأكل وهنا كل هذا من فضل الله على وجل ربنا على وجل قد مع أصابك من حسنة الله لو توقفت إحدى الكليتين عن العمل لانقلب الحياة جحيما لو تشمّع الكبد لانقلب الحياة جحيما لو التنفس لنقلبك الحياة جحيما يعني كلمة زو في الجسم تنقل على مليون العجيب، العجب العجاب في الإنسان أن كيف, أن كيف أن هذه الأجهزة كلها تعمل بانتظام، الصحة تضي العجب والعجاب الشرايين والأوردة والضغط والله ما رأي وقفت بالأمام وجدت مختبي وجدت كتاب يزيد عن ألف صفحة عنوانه أضرار الدم لا في اختصاص اختصاص عالي جدا في الدم فقط في الأضرار الدم نسب المعادن نسب المواد الدسمة نسب, نسب السكريات الشوارد أشباه المعادن عالم قائم بذاته هذا ال اللازم الضروري عالم قائم بذاته، الكريات عالم قائم بذاته، الكريات البيضاء عالم قائم بذاته. والآن العالم, العالم كله، العالم كله ترتعد فرائصه من مرض اسمه القاءض، مرض القاءض، إنحلال المناعة. يعني هذا الجيش العرمر المجهد بالأسلحة الفتاكة الذي يملك. تصنيع الأسلعة المضابر وقوات مهاجمة هذه الكريات البيضاء جهاز المناعة في الإنسان ثلاث أنواع نوع كريات استطلاعية تستكشف طبيعة الجرسوم وطبيعة سميته وكريات مخبرية تصنع من هذا الاستطلاع مضاد حيوي لقسل هذا الجرسوم تأتي يأتي سلس اخر يحمل هذه الاسلحة الفتاكة هذه اللقاحات هذه المضادات الحيوية ويتعجه الى الجرسوم ويحاطره الى ان يقضي عليه فاذا الراحد قلت يده مقع بيضاء آلمته هذه نتيجة معركة كبيرة جدا طاحنة بين الكويات الحماء البيضاء وبين الجرسوم الدخيل انحلال المناعة مرض خطير يعد الآن في العالم العدو الأول فما من حسنة فمن الله العين تعمل بانتظام الشركية 130 مليون مخروط وحصية الأزن يختل بالقناة الدائرية في مركز التوازن عبارة عن ثلاث قنوات في سائل على في شعيرات لما الإنسان بمين سائل مستوي بيتفع بجنب على حساب جنب نبه الشعيرات تعمل تعديل راكب الدراجة ترمعوا فيها بالأجن بيقع في كل ما انحرف يصحح ما أصابك من حسنة سمين الله الأجن أبل أنف أبي الحنجرة، أم اللسان، أم اللعاب، أم المري، أم المعدة، أم الأمعاء، معاء الدقيقة، معاء الغليظة، الكبد، البنكرياس، الطحال، الصفاء، العقد اللمفاوية، القلب، الرئتين، الدماغ، الشرايين، أوردة. نحن في عالم كبير. إذا ما أصابك من حسنة فمن الله هذه نعمة الإيجاز. ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد وما أصابك من سيئة فمن نفسك بمحض العدل والحسنة بمحض الفضل لو أنعوا لكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطاء كلام وأخلي كلام قل فيكون زل فيزول فمن وجد خيرا فليحمد الله بمحض الفضل بمحض الفضل الخير ومن وجد غير ذلك فلا ينمن إلا نفسه بمحض العدل فالخير من الله والشر من أنفسنا الآن اللي بالنفس الآية قل كل من عند الله قل كل من الله محض فضل والشر من الإنسان محض عدل الآية نفسه في سورة النساء يقول الله فيها بعد قليل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا واندخل بأس المناو يعني هذه التي أماني طاولة إن سألتني عنها أقول لك طاولة وإن سألتني عن شكلها الهندسي أقول لك مستقيم وإن سألتني عن قوامها أقول لك خشب وحديد هل هناك تناقض لا لأنها كلها خشب أقول لك هذه طاولة وهذا مستطيل وهذا خشب كلمة خشب ومستطيل وطاولة هذه متناقضة لا بس حينما عرفتها من زاوية شكلها هي مستطيلة حينما عرفتها من زاوية مادتها الأولية هي خشب حينما عرفتها من زاوية وظيفتها هي طاولة العمل إذا عرفته من زاوية الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الخير من الله عز وجل والشر من الله لا يقع شيء في الأرض إلا بأمر الله عز وجل لو نظرت إلى العمل من زاوية سببه وكسبه الخير من الله والشر من الإنسان يعني مثل آخر قبره بده أنا قد أقول مدير الجامعة فصل هذا الطالب الذي أصدر قرارا بالفصل هو مدير الجامعة هذا الفعل فعله فالسأل لماذا فصل هذا الطالب لأن الطالب ارتكب مخالفة تسبع الفصل. فإن قلت إن هذا الفصل كان بسبب خطأ ارتكبه الطالب كلامنا صحيح، وقُلت إن هذا الفصل تم بأمر مدير الجامعة كمان كمان صحيح. واحدة من زاوية الفعل والثانية من زاوية الكذب. فالخير فالشر من أنفسنا كذبا ومن الله فعلا. لما بيجي الطبيب بمسك البشرة بيكون المريض ابنه. كفر الرحبة ويفتح البطن وتنفر الدماء ويشد الجلد ويذبح العضلات الى ان يصل الى الزائدة الدودية فيستغطلها هذا فعل من؟ فعل الاب بسبب الفهاب الزائدة بسبب احطاء ارتكب الابن في احطاء كثيرة بالبطعومات تسبب الفهاب الزائدة قطاع الأبن في تناول المطعومات سبب في هذا الزائدة أما الذي تبع البطن هو الأب هذا معنى قولي قولي أو معنى الركن الخامس من أركان الإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى إذا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الحديث الصحيح الذي قلت قبل قليل في غتبه كما يلي لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغردني الله برحمته الله البخاري ومسلم ما من مصيبة تصيب المسلمة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكمه في بعض الأحاديث ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعطون ظهر أكثر في عنا ملاحظة ثانية معلقة بموضوع الصبر والعدل الخير صبر والشر أحياناً يكون الفضل في العفو عن الشر. يعني واحد له جاهلية جهلاء، وله معاصي كثير، وله عدوان وله كسب مال بالحرام، وله من المعاصي ما لا يوصف. تاب إلى الله توبة نصوحة. قال يا رب لقد تبت فيقول الله عز وجل وأنا قد قبلت يأتي فضل الله ليمحو عنه كل هذه الذنوب لو جئتني بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أمالي ولا أمالي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من بالرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم. اذا تاب العبد توبة نصوحة انسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الارض كلها خطاياه والذنوبة. اذا قال العبد يا ربي وهو رب وهو اذن يستحق العقاب بمحض العدل القول الثاني او الرابع ادنى الجزاء على الحسن عشرة افساده واعلى الجزاء على السيئة مثل اعلى عقوب منال العبد على معطيته ان يكون العقاب مكافئا لمعطيته تماما دون زياده اي من بلد على الصعب صائمة بلد على أن تخالف يصير سيرة بعقاب أليم ليس هذا من شأن الله عز وجل قوله تعالى من جاء بالحسنة سنه عشر أمسانها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يؤلمون أدى أدى جزاء الحسن عشر أمثال نحن أدى جزاء السيئة مثل واحد فالسيئة جزاؤها بمثل واحد بينما الحسنة الحد الأدى بجزائها عشرة أمثال تقولوا أنه واحد في عنده أفع جرماش أدى ما لشخص أحرف منه طرق lakin عن السيئات ويعلم ما تفعلون هذا ايضا دليل على انه من الفضل الالهي العفو عن السيئات وقبول التوبة ايام الانسان بندقش بلاقي شخص ماله حرام اعجاله سيئة مستعلي متكبر مؤذي ويزداد قوة وغنا وشأنا هذا جزاؤه مؤجل. يأتي مؤمن يرتكب ابن مخالفه جزاؤه معجل. لذلك في بعض الحديث إذا أحد الله عبده عجل له بالعقوبة إذا أحده وإذا أهمله أخرها له لذلك ابن عز وجل قال فلما نسوا ما ذكر به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرخ بما أُوتوا أخذناهم بخت. إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمد عليك، وأنت تعصيه، فاحذره. هذا القانون، الجذاء المعجل والجذاء المؤجل، نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهناك. نعم الجزاء والابتلاء والاستدراج ومصائب الجزاء والابتلاء والتربية وهناك الجزاء المؤجل ومراحله الثلاث ما بعد الموت وما قبل دخول الجنة ودخول الجنة ثم المسئولية والبحث يحتاج إلى دروس عديدة لأنه بحث مهم جدا وهذا كله تمهيد للإيمان باليوم الآخر تحدثنا في الدرس الماضي من إحياء علوم الدين العوامل أو البواعث المشروعة للسفر والآن نتحدث عن آداب المسافر من أول نهوضه إلى السفر إلى آخر رجوعه اولا أن يبدأ المسافر برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة المسافر يعني بحسب العادة والعرف معرض للخطر أكثر من المقيم الآن ركوب الطائرة في احتمال السقوط احتمال وارد المسافر قد يخرج من بيته ولا يعود في احتمال كبير ان يعود بصندوق خشبي ممكن مسافرون كثيرون خرجوا من بلدهم على اقدامهم وعادوا في نعوش فالانسان وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه باي ارض تموت فالمؤمن دائما جاهز للرحيل احيانا يكون شخص على موعد مع شخص لاستقر أي ساعة برتاخد دي من عشرة هذا الساعة تسعة بيلبس بهي محفظته حاجاته بجلس تجا بيجل عشرة ودقيقة جاهز عشرة ونص جاهز إذا عشرة جاهز هكذا حال المؤمن ما في عليه حقوق ما في مظالم ما في زمم ما في ديون جاهز في كل لحظة لملاقات الله عز وجل لذلك المسافر يبدأ أولا برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته يعني هؤلاء الذين يسافرون ويدعون أهلهم بلا معين بلا نفقة كافية هؤلاء أصاد هذه الزوجة التي ربطت مصيرها بك من يحنها؟ هؤلاء الأولاد الذين أنجبتهم أنت وعلى المولود له رزقهن وعلى المولود له رزقهن لذلك يلزم المساكر أن يعد النفقة لمن تلزمه نفقته من أم أو أب أو أخ أو زوجة أو ولد وبرد الودائع إن كانت عنده يعني الودائع هي الأمانات دقيقة جدا فإذا الواحد في عنده أمانات للآخرين ونام ليلة وحدة في صندوقه عشر تلاف لشخص قال له هيدو الأماني إذا بنام ليلة وحدة وليس مع هذا المبلغ ورقة تثبت أن هذا المبلغ لفلان ليس لي لو مات من ليلته وفتح الورثة صندوق أبيهم فرأوا هذا المبلغ لا يمكن أن يعترفوا بصاحب الأمانة فكل إنسان آخر أمانة بيعطي وصل وبيخلي مع المبلغ وصل تاني مطاقة بروته هذا المبلغ لفلان الفلاني يعطى عند الطلب هيك الأصول. في النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم أصحابه الأجلاء الذين خاضوا معه كل الغزوات خاضوا بدرا وأخذا والخندق كان أحدهم إذا مات وعليه دين يقول صلوا على أخيكم صلوا عليه أنا لا أصلي عليه إلى أن يقول أحدهم يا رسول الله عليه دينه عليه دين نعم صلوا على صاحبكم. ليس عليه دين يصلي عليه فالإنسان إذا كان في مبلغ معروف يعني أمانة وديعة يجب أن يكتب هذا المبلغ لفلان بالمناسبة في عنا الوصية الو... في عنا الوصية انواع الوصية قد تكون مندوبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة هذا الذي يوصي بكل ماله هذا حرام خلاف الشرع وقد تكون الوصية فرضا متى فرضنا واحد شخص سجل بيت باسمه قال لك هذا ايك المصلحة اذا كان واحد توفي البيت فارغ الورثة يجب ان يكتب بوفية رسمية مع شهود ان هذا البيت المسجل باسمي في السجن الموقع ليس لي انما هو لفلان وعلى الورثة ان لا ينتمع في افراغه وتحويله الى صاحب البيت هذا من الوصية الواجبة إنه في بيت في محل بإسمك صورة والإنسان آخر في قضية مالية معقدة هذا كله بالسجل الوصية قال وبرد الودائع إن كانت عنده ولا يأخذ رزاده إلا الحلال الطيب وليأخذ قدرا يوصع به على رفقائه إن استطاع إذا أخذ معه زاد هلأ يأخذه مكان الزاد مال تحتاج لألف خود معك ألفين بس طبعا ضمن المبلغ المحدد بالخروج بالحدود تحتاج لألف خود ألفين تعال إلا كرفي أو أخ تحتاج لمساعدة فقد ماله فالسنة أن تأخذ زيادة على حاجتك لتعينه في الطريق ولا بد في السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام ومن إظهار مكارم الأخلاق الحقيقة في ثلاث مواطن يكشف الإنسان على حقيقته يكشف في التعامل بالدرهم والدينار ويكشف في السفر وفي الجوار فكان سيدنا عمر إذا ألا واحد من يعرف فلان يقول أنا يقول له هل سافرت معه يقول له لا هل جاورته يقول له لا هل حاككته بالدرهم والدينار يقول له لا يقول له انت لا تعرفه ائتني بمن يعرفك هذا لا يعرفك وكان متواضع الله عنه قال انا لا اعرفك وهذا لا يعرفك ولا يدرك اننا لا نعرفك قد تكون عند الله اعلى منا لكن لا نعرفك اذا لا بد في السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام ومن إظهار مكارم الأخلاق والسفر من أسباب الضجر فمن أحسن خلقه الخلق الحسن قال الإمام الغزالي والسفر يسبب الضجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر كفعة من العذاب في مشقة كبيرة فإذا مع المشقة حسن خلق حلم تسامح عفو مساعدة معاوني بذل سخاء كرم هذه الأخلاق الفاضلة تخفف من قشوة السفر فالسفر من أسباب الضر ومن أحسن خلق ومن أحسن الخلق في الضر الخلق الحسن وتمام الخلق الحسن الإحسان إلى الرفق وإعانة المنقطع بمرقوب أو بزاد يعني بتوقف واحد وقف سيارته ضطوع بمر بمر مية سيارة لا توقف له واحد في واحد بفرنسا جاء رجال عم لحادث وضع إنسان أمامها وجاد حبر أحمر كأنه الإنسان مجروح جراح بليغة وضع السيارة مع الجريح شكلا في أكسس طريق بين اليون وباريس ست, ست ست ساعات ونصف مضت ولم تقف ولا سيارة إلى أن وقفت في النهاية سيارة واحدة من أصل عبر إطلاق انتحن هذا الفحس الدافع الإنساني لهن ومن تمام الإحسان إلى الرفقاء إعانة المنقطع بمركوب أو بذات وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض الأوقات من غير فحش ولا معصية المزاح مطلوب النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا المزاح أحيانا كالملح للطعام يطر الجو يشبب الألثى يجلب القلوب يشد الأقصار فالذي يتقن المزاح اللطيف الذي لا يمس أحدا ولا يجرح إنسانا أما في مزاح خبيث يبنى على التجريح على التشهير على الإحراج النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تحمر الغذوب لا تخجد ممكن يكون في مزاح لطيف يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول لسيدنا رسول الله كيف حبك لي يقول لها كعقدة الحبل، تقول له من حين لآخر كيف العقدة يقول على حالها كان مرح كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا كان يقول عن النساء أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا كان ألين الناس عريكة الأجل الثاني أن يختار رفيقا فلا يخرج وحده النبي الكريم يقول المسافر شيطان وحده أما هذا الرفيق يجب أن يعينه على الدين رفيق منحرف في السفر يجر الرفيق الثاني إلى المعصية اختار رفيق إن فيت الصلاة ذكرك وإن فيت وغفلت عن الله أيقبك وإن هرمت بمعصية هدعك وإن توانيت عن عمل صالح ذفعك هيك اختار رفيق إذن يجب أن يختار رفيق ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويساعده ويعينه إذا ذكر فإن المرأة على دين خليله ولا يعرف رجل إلا برفيقه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل وحده وقال إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمروا أحدكم في خلاف لا, لا, لا من نام لا من شيء لا فلدق الفلاني ثلاثة ما فوق أمروا أحدكم أمر الأمير والنفس وليؤمر أحسنهم أخلاقا وأفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار صفات الألير في عنده حسن خلق في عنده رفق ورحمة في عنده إيثار وطلب الموافقة إنما يحتاج إلى الأمير لأن الأراء قد تختلف في مصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا في الكثرة وإذا انتظم أمر العالم وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبره واحد لو كان فيه ما آلهة إلا الله لا فتبتها. إذن حتى في السفر نحتاج إلى أدير والله الموفق والحمد لله رب العالمين